bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين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 إِلَى عَلَيْهِ مَلَك وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يلبسون.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 ما تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهه هو في آذانهم وقرأ وإي يرى كل آية لا يؤمن بها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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوى ولدّار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ Qad n'alamu innahu layyhzunuk al-lathi yaqoolun, fa innahum layukathibunuk, walakin al-zalimin b'ayatillahi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 مَن يَشَى إلَّا هُوَ يُبْلِلُهُ وَمَن يَشَى يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَو أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغْوَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بُرْتَةً فإذاهم مبلسون، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 وكذلك فتن بعضهم ببعض اللي يقولوا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 قُل انني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الصدق وهو خير الفاصلين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 قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ يُشْرِكْ تُشْرِكُونَ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 وَذِرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُوَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبِسَ لَنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ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 دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إفهدان الله بعد إفهدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحابي يدعونه. لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اتِنَا قُلْ إِنَّهُ دَوَّ اللهُ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 Falemma jenna' عليه الليل rā kowkabā, qal hāza rābī Falemma afan, qal lā āhibb al-āfilīn Falemma rā al-qamār bāzīgā, qal hāza rābī فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر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 وإيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَةٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ما أنفخرجن به نبات كل شيء، فأخرجن منه، فأخرجن منه خضراً، نخرج منه حباً. تراقبوا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعنب وزيتون ورمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَآمَنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا شَاءَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَاهِرَ وَالْخَافِتَ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيالهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائمين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 تَاكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله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 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا كَانَ مَّصْعُودًا فِي السَّمَاءِ Kafalik yang Allah Raja bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan ini jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah mengucapkan ayat-ayat kepada umatmu agar mereka mengingat. Mereka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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 Famaniya taazwaj min al-qaan ifnain, wa min al-maaz ifnain. Qul aadhzak raiharam am al-um ifnain, amm ash-tamlat alaihi arham al 1. Walatrack dua orang terakhir dan dua orang terakhir. Kita ingin berkati oleh dua orang terakhir. 2. Jasa itu sahaja, dua orang terakhir. 2. Jasa pun. 2. Jasa pun. 3. Jasa pun. 3. Jasa ini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 قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَتَّقِ الرَّغَائِبَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَاجُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُورٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت غهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فَإِنْ كَذَبُوا كَفَقُ الرَّبُّ كُمْ ذُ رَحْمَتِهِ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرْدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ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 ان تَقُولوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ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 إن ربك سريع العطاب وإنه لغفور رحيم